بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم م تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون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 فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان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 وجاء رجل من أقص المدينة يسعى، قال يا موسى، قال يا موسى إن الملأ يأترون بك ليقتلوك فاخرج, فاخرج إني لك من الناصحين.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 وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانَ قَالَ مَا سَطُبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْغِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ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 را قال لأهلهم كثو اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر لعل اتيكم منها بخبر او جذوه من النار لعلكم تسطلون فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ من شَاطِئِ الوادي الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ من مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى إِنِّي أَنَا الله رَبُّ العالمين وَأَنْ فَلَمَّا رَآهَا اهْتَزَّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَاللَّامُ ذِبْرًا وَلَمْ يُعَطِّبْ يَا مُوسَى اقْبَلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تخرج بيضاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ برهانان مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قال ربي اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي ارد ان يصدقوني اني اخاف ان يكذبون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 وما كنت ثاويا في أهل مدينه تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن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 قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم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 وَإِذَا يُتَلَعَ عَلَيْهِمْ قالوا آمَنَنَّ بِهِ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين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 أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شيء الرِّزْقِ من لدنا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا, كمن متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين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 رَعِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ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 إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوه إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين